كفيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء انا وابناءكم ونساء انا ونساءكم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وان وَسَكُمْ فَمَا نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ